ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قرار وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإن كن فينا ضعيفا ولولاك لكن رجنا تَقَنْتُمُ وَرَاءَكُمْ ظُهُورِكُمْ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيط سوف تعلمون من يأتيه عذاه يخزيه ومن هو كاذب hola a yeah. وان قد اسلمنا